tueleza <coughs> aya tano za mwanzo ya hii sura tukaeleza sababu nuzuli sababu gani iliteremka hii sura pia tukaeleza vile vile tukaeleza maani ya aya tano mpaka wala sawfa yutika rabbuka fatarlo tukakomea hapo tukasema kwamba إعطاء الله كُم بامطوم عليه الصلاه والسلام بقى كرذيا سيو عرض من الدنيا سيو عرض من الدنيا kwamba hilo ndio lengo wal istizada minha wala kwamba amepata dunia nyingi la hiyo sio lengo رب الله سبحانه وتعالى لرسوله من ناحيه الايمان والتوحيد والصدق مع الله mpaka akawa ni mkwasi wa moyo akawa ni mkwasi wa moyo si mkwasi wa dunia bidalil hakuna mtu hata mmoja atasema kwamba mtume swalla salam hakupewa kariria alipewa kariria lakini amekufa na diria yake marhuna inda yahudi amekufa adaiwa amekarahani diria Wailengal kohana deni mbona kifa na deni ya daiwa kwa yahudi amekwa dirh ala saini au shahir alikopesha fishi mbili hakulipa aliyeka rahani yake mauti yakamfika Abu Bakr radhiallahu anhu akafanya sadad akalipa hiyo deni kwa hivyo na maisha amepewa duniani mpaka amerilia wazi naamekufa na deni kwenye mali fadalla ala anna al-i'ta'a hapa ni i'ta'u al-iman, nguvu na tauhid na sidiq ndiyo ndio alimaksud wala haipingi kupewa dunia haipingi dunia anaweza kupewa lakini al-ibra al-akhirah al-ibra al-akhirah hiyo ndio maksud ya aya ningefanyiwa dhahabu hili jabal uhd loti kapewa lakini aishu ma ashabi ajuu yoma na aakulu yoma yona alwosema mwenyewe alayhi salatu wassalam tayeb baada kumaliza hizi aya baada ya kumaliza hizi aya allah subhanahu wa sasa amkumkumbusha mtume alayhi salatu wasalam nilikupaka kadha na ukawa kadha anga kufanya kadha wawa ila ak kama tadhkir na tanbih kwamba usisahau ile hali uliyokuwa usisahau ile hali uliyokuwa na neema kama hizo ambazo kama allah yamtannu alaik yahtaju shukr yahtaju alshukr Alam yajidka yatiman faawaa niema ya kwanza na mkumbusha na hii ni neema hasa mbihi sallallahu alayhi wasallam Allah amwambia hakukukuta yeye yatim faawaa yani faawaa akakufanyia iwa yani kafala akakukafili akakukafili mambo yako eh akakulea akakulisha kuvisha akakuchunga yani mpaka ukakua na wewe ni yatim na wewe ni nani yatim wali yatim لم yatim الحلم nili yatim shar'an tokana ni yule alofiliwa na walil amri wache babati akafa na yeye hajabalighi na yeye hajafika umri wa bulughu huyo ndio yatim sharaa huyo ndio yatim sharaa alofiliwa na mama si yatima limana inawa nae mwenye kumchumia riziki yuko wala huyo si yatima baba to ataoa mama mwingine kazi itaendelea lakini baba ni yule yule akifa walil amri eh يتسكن ده ولايه كو انده ساس اقرب عصبه اقرب عاصبه الجد مباشر ها كو انده الجد ايكو الجد تشوك اه الى الاغوه العمومه الى اخره الى ابناء العم المهم وايتم نيول له سيلونا ولي الامر واك باباتي انا مكفيل اه اما ماما هايت يتيمن انتلكو سمزذه مويا وكيكه كنين سي يتيم, سي يتيم ماما لان الامه تكتسب اللي يكتسب الاب ينده وانا وكندا كشوماريسكو ذلك اند وكايتو يتيم واضح نمتومي عليه الصلاه والسلام مزوجي وكيفا وكiume حتى حجزلي كان حملا اللي كاني حمله كوني ماتومبا مامكي ثم بعد خفا مامكي باباتي اه اكبكيا نا مامكي اكبكيا نا واكيه الى تقريبا ست سنوات اه ما كفله جده فعاش سنتين ثم ما كفله عمه يوتي hi min riayatillah subhanahu wa ta'ala riayatillah subhanahu wa ta'ala ndo kamaambia fa'awaq yani fakafalak fakafalak akakukafil mambo yako akakusimamia riziki yako usimamizi wako mpaka ukakua akakufundisha adabu yake yeye subhanahu wa ta'ala mpaka ukafikia doa katoka mikononi alipotoka kwa mamake akaenda kwa babu yake potoka kwa babu yake akaenda kwa ammi bila alikweti mkweli na Allah Subhanahu watu kisha kesho hapa ile mfadha la bwana sulukwankia tima bwana tukakushughulikia akawa kwa sababu alimchagua kwa makamu ya nubua lazima amchunge ndio mtu anayaji juu yake aje baadaye amfanyie لأن الله <سؤال> يئبهانا اكتاهي الله <سؤال> سبحانه وتعالى ndo kadhi hii akaifanya mwenye akisimamia mwenye subhanahu wa ta'ala haikuwa mwingine ndo amle mtume alafu baadaye amtusi hii Allah katoa kabisa kusudi kuchunga makao wa nubuwa mtume alayhi salat asala akaenukiya kwenye riaya yake yumba طيب نعمه فيلي نعمه فيلي Allah subhanahu wa ta'ala mkumbusha amwambia wa wajada kabalan fahada wa wajada fahada kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakukuta wewe hujui ulikuwa kwenye upotevu dallan ulikuwa kwenye upotevu kutojua fahada Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza akakuongoza eh upotevu huu ni upotevu gani na تومي عليه الصلاة salatu قبل kabla risala قبل kabla uislamu je alikuwa mpotevu laa leis al-maqsuud hapa kwamba dhalal qawmin ad-dhalala kwamba alikuwa ni mpotofu abadan kwa sababu kabla ya risala na kabla ya utumi wake ayhi alayhi salatu wassalam ibada gani kwao kwanini mtaball naelekoni abid utakuwa اذا yafahamika kwamba maana ya dalala tunayefahamu sio basi tutefuta ni dalal gani tutefuta ni dalal gani haskiliza hii dalali na aya shura fi akhir shura وكذلك او hayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ما الكتاب ولا الإيمان شنو معناه ضال معناه اني قوما كتاب و قبلها هو الله كوا اوتومي الكو حوجي نيني قران حوجي ايمان نيني فصف الى عباده كو كيفاني الفكر تدبر كان يتفكر ويتدبر الخلق مخلوقات الله هنا الك عباده يعك. لكن حكو مشرك كبساء تو مال الثلاثه ابدا تصير ولا لا اله واللغه يفهسي سيدنا هذي يعني معنى الايه يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يكن هدى النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل الدين شنو معناه حكومبا هدايه يا الى تفصيل اما هدايه العام قلنا اصل الهدايه قلنا حكو مشرك لكن تفصيل الهدايه ما كان يدري حجي صلاه صلاه غافي al-qahujun rak'a ngapi azhur al-qahujun ashr rak'a ngapi ndo tafsil kwa hivyo hidayah ya tafsili mtume al-qahana sema kweli ndo kaambia maako nitatadrim al-kitabu ala lima hili ile at-tafsiliya amma al-hidayah اما أصل الدين كان هاديا مهدي عليه الصلاه والسلام ولهو فهداه الى تفاصيل الدين صوم ني ميزو رمضانني ن siku ngapi صلاه ني ni 5 ظهر ني rak'a ngapi ndo tafsil zakat yatolewa vipi haya yote mtume alikuwa hajui ndo maku ntatadiri lakini fahada Allah akamuongoza baada an kana dalan fi tafasilih alikuwa hana أما اصل الدين وعموم الدين الكل كانوا ما كان مشركا عليه الصلاه السلام طابع غير واضح ما اله كان معنا ضال هانا هدايه ها؟ اه اما كنا اشكاله متفهم يا رفاطه بادو جزاك الله خير نيذي قبل الاسلام سيدنا عليه الصلاه السلام قالوا كفاني هذا ده قالوا كفاني هذا هو واصل دينيه كيف كان يتفكر ويتعبد زي مخلوقات الله يتفكر في مخلوقات الله من هي الهدايه وبينما ان اصل كان موجود بدليل ما كان مشركا هو مشرك نعم بايسم مشرك لازم اوي موحد ماكو نينينه شرك وتوحيد نقيضان لا بد يبقى واحد ما يرتفع كله فصف كما حكو هو مشرك اذا معنى الكل موحد لكن سي تفصيل التوحيد الكل تفصيل التوحيد ايو كان الاسلام ايو اركان الايمان حديث كم الصلوات هيو تلك هيجوي فهذا الله كما موجهكوا هيو هيو بعده تفصيل اما اصل الدين كان عند اه واضح كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم بان هيو بفطرته التي فطر الله عليه فطرته الله عليه اذا حكو امпотеفو ان بالكوني مشرك لا ضلال هپا ني ضلال يا الدين nahi yaeleweka kwa sababu utumil kijana nadhamu najjama ila risala imeshuka kidogo kidogo izikuja aya leo aya kesho wahaka mpaka Qur'ani kaisha haikuu ya jumla tanua idhan kuna mambo mtume huwa hajoi kashuka wahi kumwambia haya hiyo ndo maana yake hidayah at tafsilia alahkam at tafsilia hiyo ni kwa hajui mtume ama alhidayah alasliya ambayo kama ngemwambia asilikoke abudu na sisi tuko sasa jifanye mwangoka sana kama sisi tunavyomwambia idhalika allah aslima mana isma asamahu allah an yashd lil sasa hapa fawajada fi tafasil kwenye undani wa dini alikohujui alikoni mpotevu elewi fahada yani fahadahu si asl wala kana yarefu inda nabi hakuwa mushrik hakuwa مشريكي ملائكه واه طيب نمشي اا كا اندelea الله سبحانه وتعالى كمكبوشا نعمه ثلاثه هي النعمه الثانيه الله موامبيا اولكو حجاي تفصيل الدين اكا كونغوزا اكا كوامبيا احكام الصوم احكام الصلاه احكام الزكاه اكا كوفونزا اكا ملهتا جبريل اكا كسوليشا سكويا كوانزا اكا ملهتا جبريل يوتني هدايه تفصيليه wa wajadaka ailan fa aglan kisha allah subhanahu wa ta'ala akakukuta wewe ni fakir ailan yani fakir asl kalima cha'ila ni dhu'iyal ni dhu'iyal ndo maana a'il a'il ni mtu ana allah amwambia nimekukuta hivo mtakukosisha ilikuwa na watoto wingi hana ana watoto wingi lakini wa arabu waisammuna al-faqir a'il lianna al-a'il muhtaj wal-faqir muhtaj fasumi a'ilan ma anna faqir tuwa arabu mutafakir bi a'il kwa nini تعبان في الغالب فسمي به. كوايو هפה haina maana mtume alikuwa na dhuria wingi. maana ailan hapa yani fakira alikuwa ni fakir alikuwa ni fakir yani nasifakiri nini yani muhitaji alikuwa muhitaji maana jamii imemtenga watu wamempiga vita alikuwa hitajia iwa ahitajia mwenye kumliwaza ahitajia mwenye kumnusuru atangaze ahitajiya moyo mambo mengi kumuhamia asiyefanyiwa adui kwa hivyo akana faqiran min hadhal bab min hadhal bab fa الله bima fataha laikal buldan Allah akasema Sheikh Said hapa tafsiri Said asem ulikuwa faqir fa agnakallahu Allah akakupa ukwasi bima fataha laika minal buldan ndio maana yake akakufungulia miji futuhat zikafunguka mali yakaja kwa islam wazi Wa huwa alikuwa fakir alikuwa fakir waja zakailan fa'ana Allah subhanahu wa ta'ala kamkasisha na dhina hapa ni dhina gani ah ni ni ah sio kathratul araf sio mali Allah kamkosisha kwamba alikuwa hamuhitaji mtu ndio maana dhina an-nafs yastagni 'ani kana ester kwa sababu anga alikuwa anawaomba wale makoheshi akungeketika wangemtaje nayo ye nena bwana sisi likuwa tukikupa sisi lidhika allah aganahu an nafsihi fama kana yahitaj illa allah kwa hiyo fa maana yake nn ai agnak amman siwaahu amekukwasisha allah na wengine amekukwasisha na wengine humuhtaji mwingine ila Allah kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam engeleuki huwa awahitaji makoreishi wengine mtusi wakamsuta baadaye ndio Allah akamjalia hawa hawahitaji amuhtaji Allah peke yake ndo maana yake maana ya faghana yani fa'aghnaka amma siwa akakukosisha na wengine yani viumbe wengine asema al-hafidh ibn kathir rahimahullah ibn kathir rahimahullah al-sama fi tafsirih فجمع له بين مقامين الله كمكسانيا متوم مقامين الفقير الصابر والغني الشاكر ها اكمضه صفه هي من اعلى الصفات الله سبحانه وتعالى اسمع هفا بن كثير رحمه الله فاغنى ها معناه جمع له مقامين المكسانيا مقامين تكفو سهمين تكفو الفقير الصابر اكamjalia mtume alayhisalama akawa kaishi maisha ya fukara mwenye kusubiri sio ameshindwa kusubiri au fukara ka humuomba huyo na huyo hajachimba ni fakiri lakini sabir walghani shakir na akawa ni mkwasima nafsi mwenye kushukuru alipokuwa hawahitaji watu nafsi yake ikawa إلا غير ذلك كان شاكرا لا_ه_كنا مقام تكفو زائد للمؤمن كما مقام هذين ان تكون فقيرا صابرا ايه هذا لا من يصبر على الفقر اه في كل والله هناك ناس يرتد عن الدين الفقر واني وان غابه لا يرتد يشوا في والله حصل هذا الناس يخبروننا هذا خصوصا في أخصل بلاد داخل في البادي وقت ذا بالله لانه ما اصبر على الفقر نا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر حفظ من دعائه اللهم اني اعوذ بك من الفقر المدقع من الفقر المدقع ومن دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من الجوع اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الوجيع واعوذ بك من الخيانه فانها بئست البطانه هذا من دعاء عليس قال كيوم ما الله مكننا جوع وسباب نجا مفتو فيكي كيوان والله حتى كرتد لا الفقر لا بد من الصبر وكشندوا كفيري وكسبروا الفقراء اه لكن شوف الصحابه عليهم عن رضوان الله عليهم صبروا مع الفقر وكصبروا وكسبيري اه رضي الله عنه سمع غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا ناكل الاوراق اوراق الشجر الله من احد الغزوات انتهى الطعام وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكلوا الاوراق كما كنا ناكل اوراق الاشجار سبحان الله وكله مجاني حتى ان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة اكيد حاجه هنده حاجه كما مبذي mbuzi cho chake ni kikavu waweza kukisabu wakienda haja hiyo mwanadamu billahi alaikwaaenda haja namna hiyo yuni kabidhi kwenye tumbo qabdh lesh jura lana aoraq jaf eh aurat majani makavuishi yochuruj karatafqa matwadha shat lakini martaddu rewana alim sabaru ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam idhan alfaqr ihtiyaj ila sabr mtu akishindwa kusubiri fakr kadiyatur kujen nabina ikikosa shukrani alinsani athwa yatgha araho stagna yatgha yatra kajona mpaka isijoni nani wala haya اذا مقامين hizi ukizikusanya yani ukiwa hii moja mpaka upatie na ya pili oho hizi mbili ni makao nzuri hata ukawa fakir tasbir lau kawa ghani takun shakir lillahi subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo alikuwa asem bin kathir mtu sunna wa fi sahihain min hadith bi hurairah tunsallama sema ليس الغنى عن كثره العرب وكواسي سيوططو لنجله الدنيا هو سو كواسي سيوتجيري وتجيري من نين؟ انا اسمع مش حديث ولكن الغنى غنى النفس ولكن الغناء غنى النفس ukiwa mtajiri na nafsi yako na roho yako na shaka وفي صحيح مسلم ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنه عنهما انما اسمع من ايمت تصلي صلى الله عليه وقال قد افلح من اسلم تيمسما قد افلح من اسلم امفاول لكم مسلم ورزقا كفافا ورزقا كفافا نا karuzukiwa riziki yenye kumtosha si yakuzidi ukawa unapata inachokutosha tu وقنعه الله بما اتاه كيش الله kakukinaisha والله هكون نعمه كمايس اكو بها مبا مساج كwanza هو مسلم بي لو كيطا رزق وطا ين يكفوش ورزق كافا الله وسبب السر اخوه في القناعة في القناعة السر في القناعة قد تجد شخص عنده كثير من الأموال لكن ما يقتنع يبحث ويبحث فصرف عمره كله عمره وكوت اكمل يجمع المال لماذا lamuqtani' min ad-dunya si muqtani' Allah akamchesa na kutafta mali mpaka mwisho mauti kamfika yotefta mali wala yadh Na mwingine ruzika kafahad ama baada apata siku ngapi kwa siku ah mimi kipaja kibero changu 500 500 kutosha ah naubakia hu lakabakia kalisha na familia ukashangaa na vitulia na ile mia tano yake kwa siku wama istazid ala hombi ziada yaqtani إن كنز عظيم هي كنز عظيم لأن الله قنعه بما آتاه واضحه ولهذه المعاني مهمه سنه تزكumboka kwenye hizi hadith al rasul al salalahu alayhi wasallam طيب ايه معنى وجد كائلا فانا يعني غنى النفس الله ليكuta ni fakir akakulisha nafsi yako mpaka ukawa mkwasi na nafsi على الصحيح ايه ولهذا العبره لم تشوفوا النفس فاس <سؤال> الله امطيه امفندشه آداب امطيه آداب اممبيا فاما اليتيم فلا تقهر فاما اليتيم فلا تقهر يتيم اما شدد عليه ما انه يتيم مسكين هذا ما يصلح يعني ارحم ارحمه لذلك جاء وعيد لمن يضيع الايتام اجى وعيدكم طومي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث نك جاء حديث ثاني يقول اذا فضل ذلذ يكفلون الايتام وحذر من اكل اموالهم وقال انما ياكلون في بطونهم نار وسيسلون ثهيره كل هذا في حفظ اليتيم وكمحافظه يتيمنا akasema mwenye kumpapasa kitwa ya yatim yufar lahu min hasanati akasema wa ana waahu fil janna kahatay ajr azim yotha nnini uislam hautaki yatima fanywe qahr yani isti'laa alayhi wa dhiiq alayhi wal ghirr ala al yatim kumchukulia nguvu na bari ukamlea yani kwa kumchukia wala yadhil اي معنى فلا تقهر كما شيخ السعدي رحمه الله لا تسئ معاملة اليتيم اسئمليانه يتيمك وبيا يعني لا تقهر معناه لكن اسئ معامل ببيا مشكليه كما مانه ارحمه يا اخي مثل ولدك حتى كما سي بالنسل هو ولدك في الدين في ايمان هو ولدك انت اكبر منه هو واضح في الرحمه يعني تقصد في الرحمه ها والاعطاء نسميه قهر لا شك kwausema maana yake yatim fala taqhar maana yake ai la tusim muamalata usimfanyie muamala muamala mbaya ule yatim wala wala tضيق صدره wala usindiki kifua chake kama mia maneno ya kumuudhi ukamtia yani ukamtia huzun akaanza kufikiria ah laungeikuwa na babangu mie ya mbaghi umfanyo le yatim ahisi kama kwao wa hakana eh hii ndio inayotakana kwa yatima kwa nini allah amwambia mtumi hivi kwa nini kwa sababu ameuishe yatima hujua sasa allah we si umeishi yatima basi sasa nakwambia akishakuwa mkubwa nini kila yatima kikuingia kumbuka wewe ulikuwa yatima wewe ulikuwa yatima pia lakini mola wako hakukutupa alikuhurumia akakulea akakufundisha adab a mpaka ukawa mtume idha nawawe kumbuka sasa hali kuna yatima mikuja usimfanyie vibaya kumbuka mimi nilikuwa yatima fa ahsana ilayalla nawe mfanyie ihsan basi pia ule yatima ndo akamwambia fa am mali yatima fala taqhar wasbabu mtume alayhisalam ameuhi huyu yatima na aujua na hayewezi kufanana na yule ambaye hakuuishi yatima wallahi yakitelif eh aleo mamunuzi baba babake na mama yake mwenyewe raha tupu ah hajaonda y yatima kwa hawa mara nyingi hawezi kuelewa taabu yake hawezi kuelewa umaana na ile wahsha alikuwa ile wahsha alioishi na ile taabu aliyopata lakini umeinukia maisha hayo ah utaelewa itakusaidia nawe sasa kumhuruamia yule mzaka yatim ukajikumbusha ah mimi nilikuwa hivi hivi jamaa lazima nimhuruamia na mimi huyo wazi hivyo ndo maana Allah kamwambia ومعاملتيما فلا تقهر يتيما اسمفنيه معاملة مبيا عاملان ناهي بذوري كما و هو لو كان يتيم ياه الله كعامل بذوري واضح يعني بمعنى هي آية وأما السائل فلا تنهر وأما فلا تنهر بعد اكمال ذننا حق اليتيم امكموشا حق الواومبادي المتسولين اه اصحاب الحاجه اصحاب الحاجات اه امكموشا كما واweza unacho msaidie mwenye haja saidie mwenye haja kwa sababu wewe pia ulikuwa fakiran fa anaka Allah asif haya mambo yote no mana ukimfundisha mtu namna hii ni raisi kushika الذي ولد في الإسلام والذي عاش في الكفر ثم دخل في الإسلام قtilastawiyana laastawiya galib si saa saa utakuta yule alozaliwa muislamu babake na mama yake haujiwi neema hajaitambua ya abdasbihi aichezea anaulida musliman hakupata لكن ان جفطى كا ابو اكتابيكا كوتفتا هدايه والله لا يعرف قدر الاسلام اه وعمر رضان كان سيمالماني aki mashhur eh inma yufsidu hada ad-din idha nasha fi al-islam man la ya'rif al-jahili wana uharibu hadini kina nani wale ambapo kwamba hawakuwa makafiri mwanzo hawa ndo mara nyingi wana matitisi kwa sababu wale kwa kujahiliya kwanza araful kufru wa mulmata wa dalala aslamu a iktamala an-ni'mah أن anna الإسلام al-islam wa samahati al الإسلام wa nur al-islam wa yusru al-islam wallahu tamkuta من al الله yu'azziz akthar لذلك yula al-zaliwa tayari muslim wa hadhihi min ni'matillah subhanahu wa ta'ala lidhalika amwabiya mutum sallam amwabiya allah subhanahu wa kama unacho yaani mpe na kama huna la tan tunhirhu au la tanhar eh usimfanyie inhar ma yasluh mjibu tu vizuri muondee vizuri simkatie maneno ukamkusanyia msiba miwili msiba kwamba hana na msiba pili kumtusi ukamweka mnyonge ha huwezi kumpa sina bwana sina au sasa niko na haja na mimi dhurufu baada eh na kama unachi, mpe ama huna huwezi kumpa na baada kutompa, na ya kumpa na kumkatia na maneno isi tabia nzuri hii tabia sasa mtu msallama alikataa zawambia wa ama sail ama mwenye kukuomba haja zake fala tanhar usimwambie maneno makali yakampasua moyo kilma cha anhar ki lugha ya karabu kilma cha anhar kwenye lugha ya kiarabu kuonekanisha munasaba kutumika chiki kilma kwa munasaba anhar <sighs> في اللورا الطعن بشده انك وكيتعني kitu mpakandani kwa kitoboa huitwa nahar eh ukamdunga mtu kitu kaingiza mwili mpaka toka kwa pele hii huitwa nahar wazi na mtu huitwa nahar limada lianha tashq al ard yingia paka ndani shaq al ard ndio kaitwa nahar wazi lakini almaghsud yakamuingia kwenye moyo mpaka kamkalia ndani ya moyo kamtia huzuni ndio maana ile maneno yakamtwabua moyo wake akamwambia ah yule bwana mimi naweamini muuma moyo wangu ah ndio maana nahar yememuingia mpaka mimgusa huko ndani la la za kumtia maradhi mtu wa watu wazi unacho cha kumpa mpe huna cha kumpa la tanhar usimwambie maneno makali we kila siku yao eh tabkia yao yao tabia mbaya mambo kala ah la la akhi difa' billati yahsan idfa' billati hiya ahsan niwaombaji jirani hao mtume leo ndo safa hivi ulama waseme hivi as-sa'ilu naw'an as-sa'ilu naw'an waombaji na aina mbili wa kwanza sa'ilu al-ilm sa'ilu al-ilm hadha kuomba si lazima kuomba mali wala pesa bali kuna ulama kama al-Hasan radiyallahu anhu rahimahullah al-Hasan al-Basri asima maana as-sa'ila hapa kwenye aya ni sa'ilul ilm tu si sa'ilul mali Hasan al-Basri ni na tafsiri yake kwenye aya na nani ndiye ambao huatubiruna ndio salaf waatubir basi usimkaripie njibu vizuri ana maindi ilm hapa sana ilm lakini ni pe muda pe muda tazame eh? kama huna ilmu ya kumpa hukuweza kumpa ilmu basi la tanhar usimwambie maneno makaka nda jahele mkubwa kazi aslah mtafanya msokimwambie vile hata kuja tena kuuliza maslah maslah kwa hiyo hiyo ndo sa'ila kwa sa'ila alilm <tus> Asema Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullah kunyi aya Wa kunta wa kama kunta dhalan Nawambia mtume Allah kama ulivokuwa wewe huelewi dini fahadak Allah Allah kakueleza basi fala tanhari sa'il fil ilm Bas ina anaykuja pia haielewi dini kumbuka mipele kwa selei Allah kanifun fahada eh kwa bwana wewe kiiji mtu kukomba ilmu fala tanhari sa'ila fil ilm usimkaripie ukamtolea maneno makali mwenye kukuomba elimu almustarshid mwenye kukuomba uongozi niongozi uongozi waadher waadher usimwoneshe kwamba hutaki na ukampooza na ukamwambia maneno makali mayasla kumwambia maneno makale si sawa taib ukamwambia au wewe jahili mkubwa wewe tabakia hivyo hivyo wewe acha kujua wewe mayasla hadha kalam tunherehu eh tunhereu qalbah atasema kwa nini kunasomeka naye anaambia hivi mstari tano na kusoma ni wa kwanza mwenye kuomba wa pili wa pili mwenye kuomba al miskin aladhi yas'al hajat huyo pia ni sa'il wote waingia kwenye as'ail anayeaomba ilm na huyo ndo wa kwanza anaotanguliza al na mwingine amekujiia kuomba haja zake za kidunia amepungukiwa basi kumbuka wewe pia ulikuwa fakir faganaka allah basi na ye unacho unachompe umsaidie huna mwambie maneno mazuri atoke kwako akiwa na furaha hakupata kitu lakini ampata maneno tamu pia hii tamtuliza roho ndo maana yake qala qatada asema qatada ruddas sa'ila bilin wa rahma ndo mwenye kuomba haja zake kwa laini kwa ulenifu na kwa huruma mambo ya bwana allah insha si yastar allah in fatahallahu alayh auratik sha eh haya ni jawab asemwa sasa hapa chini alshekha sa'ad جدا mas'ala الله hali ya jiddan rahimahu allah ni bayani nzuri na ni faida nzuri sikiza haya maneno ya sheikh abd alrahman alsa'di maneno yenyewe ya hukumia kumrudisha haja zake ene usimpe haja zake binahrin kwa kumchoa roho yake maneno mpaka kamuingia ndani maskini eh wa sharasa tihuluq na tabia ya sira ukamtokeana sharasa الفرق بينك وبينه ibn adam ajibi ana تفوتي يان من الله عليكم بس ذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم واضح وقالوا لك اتىك يليه سلام قالوا لهم كيف ذلك كنتم من قبل اقسموا هم مشركون قال مشركون تطايتكيه مشركون سلام ليس مشرك الغزوات الله ايش في اخر الايه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا تثبتوا هل هم مسلمون كذا ولا يمحكم تحكمون عليهم ما حكميه تو wa mithali la aqbal salamhum la simba mambo haya ndivyo wazi kwa hivyo inapotakana na hivi ukimjibu basi usimjibu kwa sharasa mwambie jawabu nzuri tutib qalba wazi kisha mbele asema hivi bal a'tihima tayassar indaki mpe kile kilichokuwa sahali kwako bwanae mimi nilicho nacho ni hiki sina zaidi hapa sawa bwana bismillah yalla baraka e ndio maana mpe kile cha starehe ukwambia pia na ukajikalifisha huna ukaenda ukajikalifisha ha kile kilichoko mpe ombee kilichoko hiki au kama huna au ruddahu bima'rufin wa ihsan ama mrudishe kwa wema na uzuri moja au baada siku chache yassara allah fa'atanntuk la halasi umpe jawabu tutam'inuhum na umpoza ile hafira yake ile mawazo alionayo kisha asema mbele hapa faida umetaja sasa sema hivi wa yadkhulu fi hadha yaingia kwa wenye kuomba pile pile muombaji gani as-sa'ilu lilmal anayeomba mali na naone aina ya kwanza muombaji wasa'ilu lililm na ule anayeomba ilmu haskilizo sasa semaye walihadha na kwa sababu hii sasa hi aya kwamba masaila falatanhar sababu sikiza sasa sababu yake ni kwamba kana almuallim kupitia hi aya itakuwa mwalimu maamuran amiamrishwa mwalimu yoyote kupitia hi aya amiamrishwa nini bihusnil khuluq awe na tabia nzuri ma'almu ta'lim na wanafunzi wake ni faida hali ya jida eh apwa mtume salla allah alayhi wasallam na kwa umma wake ndotulab wake na kwa kila mwalimu na wale wanafunzi wake aende nao kwa husnul khuluq eh na kama ameona maswala ni mengi ajibu vizuri kwa saa sana aomba munipatie furaha inshallah baadaye futah عليه ممكن na baadhi naas mahsinun as'ala zingine adviyaka ala almuallim hata yakra alijaba kisha لا لا la la sasa kama wale wana kuuliza hauelewi اني اطبق الهلف العلم, العلم ليس ما طبق عليهم اعتذر لهم بسهوله اعتذر كواو بساعد كلام جميل متكويه له كيو امامرشوا معلمو كان المعلم مامورا بحسن الخلق مع المتعلم كوله مف انافذوكي انا امفندشه ومباشرته هنا امباشر يعني امكبي يله منافذو باليكرام امكرم وتحنن عليه نعونيش حنان نعونيش حنونه حنان وهرومه انا وكاريب Na ule mwanafunzi ukimfanyia hivyo atakuwa sasa na yeye kusoma kwako ni murtahi atakufata Sheikh kwa sababu lakini ukimuonyesha kathwa atakukimbia yeye ayefarisa kwa halbida endacho na bid'a ukimhurumia na mwanafunzi akicheka atakufungulia moyo tayari mfunze هذا المطلوب ااذا كان هنا مصلحه هنا ومصلحه وهو اكو حاجه كيمونيشا كره يله منافسه مونيشي حنون فان في ذلك كسبابه ويكمفاني منافسي تابعه هي معونته له كنا كمساعديه يله منافسي على مقصده اكو تسوديه وي ملم اكو تسوديه لو معناها كفواته و تننا اكو فواته tena تننا كل اللي يكطات تاتيزه ولا ديني وكفوات لكنك يمونيشا نهر و قهر اتوري دي تانيك تقندا zake واضح حتى تقول اذا سسوا بانا فايده كسومن نين العلم ياك اي فاتت كانو يمسوميا يات كلي توكي تفوتا هتوطاط اما يسمي هذا ليس ادب مالهوا هيا هي دو معنى المسائله بعد تنهر ده <كح> مشوا حديثي مشوا ايه او مشوا سوره سم الله سبحانه وتعالى بعد كم تaje ثونع ما سسوا امطاش يا ايه عام كل كيتو وااما <تصفيق> فحدثنا اما زل نعمه الله لو كنا نمشي بس يحدثيه وسبابه يعني وسبابه كذي حدثيه نعمه كنا كنا مصلحه كنا مصلحه يعني مثلاً. مثلا كنا مصلحه لنفسي عشانكم تعترف انها من الله وهذا توحيد نسبه النعم لله سبحانه وتعالى ده هي التوحيد يعني مصلحه كواك كما ومتامع هاه اتوكا الله وكا حديثه واضح بيلي نوع من شكر التحدث بنعمه الله نوع من انواع شكر بالقول ني كتابه انواع بالقول شكر يمننا 3 ني كتابه مصلحه هي الحديث بنعمه الله تنبه تنبيه للخير قم تنبهيش ناوله مغيري اليونيشا نا يحد فتكون داعيه للخير فتكون داعية للخير لكن أيها الاخوه العلماء في هذا الباب وضعوا ضابط انتبه كنا ضابط مهم جدا وفهم خصوص زغومز نعمه ما دام ونجين حويزون حويجي كنا ونجينا زغومز نعمه هنا هينا كنا ونجينا هنا هي فانتبهوا بارك الله فيكم فايو لا بد من معرفة أمور الامر الاول الامر الاول kuna mambo matatu kuhusu at-tahdith binaa matilala lazima uyajue haya mambo yakitimia ndio sasa utaruhusiwa kuhadithia naema al-amru al-awwal lazima uchunge kwanza ni ujue na'im naw'an ni'ma mbili ni'ma zikwa aina mbili awwalan الدينية نعمه ذاك الدين ذاك الشريعه هذه النعمه ذاكwanza سواه النعيم الدينيه ناذون النعيم الدينيه وهي التي تظهر للناس اه وهي التي بين العبد وبين ربه نسيت اه وهي التي تكون بين العبد وربي اذا النعيم دينيه نعمه ذاك الدين نعمه وهي التي هي التي تكون بينه بين العبد وربه النعمه ذي ذك بينك و مولاك كما نين اه قيام الليل وصدقه السر اه قيام الليل صدقه السر اذا النعيم بينك بين الله البكا في الخلوه الخلاوات هذه نعمه بينك كبير الله ما يراها الناس يعني سسا هذه النعمه اين هي كwanza سسا نعمه كما هذه ذا الدين كما قيام الليل ذي النعمه هذه يونيكانو طكا وزفيتو ووي ايه كما متى ككاء فرغا ان مولاكي اكاليا اكتوو ماчоزه خشيه لله. هذا نعمه ني كاتيكا عينو مبكوا مبذ سيدينا موت ايه في سبيل الله عينو مبك خلى بينا بينا من خشيه الله اككاء فرغا ان مولاكي اككوكومبكا نعمه mpaka akalia هي نعمه بكاء في الخلوة كل في فراغ mtu akoni ni neema yakini neema ya kidini sababu baina yako na baina Allah hakuna mtu aliyokuona pai nini hukumu ya neema kama al-aslu fi hadhihi anaim al-aslu fi hadhihi anaim alla دينية بينك neema الله mahadhi yaarif sadaqa yako ya sir eh ndo mtume asemeni wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaaha hatta la ya'lam shima yaminu ma tumfi ya'lam shimalu ma tumfiqu yaminu mpaka mkono wake wa kushoto hajui kulio umetoa nini alivyoficha haya hizi ndo naizunaku sudiwa hapo neema kama hizi liyanha ad'a lilikhlas kosa mara nyingi hivo ndio tatakuwa ikhlas ikhlas nikutazisema uenda ukizitamka ikaingiliwa na riya sasa uenda ukizitamka neema za kidini zikaingiliwa na riya sasa hapa haitoingia kwenye aya na hema kama hii haiwezi kuingia kwenye aya hii ya kufichwa unaona aya hujani am lakini huja hadithi zikabainisha sawa sawa ndo mtu anasema wa rajulun katika wale watu saba kwenye kivuli cha arshi kesho akhira mmoja nao ametoa sadaka akaisicha mpaka mkono wake kushoto haujui kulia untoa nini mubalagha fi saktar wadhi gharahi ni mubalagha fi saktar si kwamba haujui kweli wala mkono wajua wala haujui au sifa il lakini ni mubalagha kuonesha mubalagha kuficha pa kipimo hiko. yani lau kama mkono kushoto una elim pia haungejua wadhi na yeye ni faalu maujudi tayib الاصل كوني نعمه تسمنني الله يتحدث بها لكن يسمع هي نعمه الدين ويجوز ان يظهر بعض العبادات احيانا ومره nyingine kadaweza kusema pengine kiamlele ya mara nyi mara moja moja kwa nini idha kanat hunaka maslahah rajihah kama kuna maslahah rajihah maslaha aliyozidi kama gani taqtida alnas kama watu kokuigiza madalan انا مثل رجل عالم يكي سيري ففي هذا الباب لا حرج في المحله هُكو نواو يشمizo watu ibada fulani yakisiri daw hawailaye poka kusikia wafanye yakalidunaki tabiunaki mudarsa ya fa fi hadha albab la haraja fi hadha ikitoke khususan kunye maqam bayan tubayyin lilnas hatta yafham wa yaqtadi wanfa'a apa mfana mtume sallallahu alaihi Mmoja akasema haoi tena wanawake خلاص nataka kufanya ibada tu Mmoja akasema hali tena nyama lemani neema nataka zuhudi kwenye dunia nataka silale nitasimama usiku kucha bilae kwa sababu mtume yashafasemea ghufira lahu kama yeye akitoka akawaambia nini ma qultum anifa kasema na njaa ma Isa kama anaa inni akhshaakum lillahi wa asqaq uchaji mungu akadhihirisha wapi hakuna mchaji mungu kuliko mimi walakinni usalli wa anaam akatoa siri yake ya qiamule mimi nikisali utasema hapa amejisifu a a hapa ni ibada ile yako wa al-iqtida' dawale wa muigize mtume walale pia na wasali wa direrowe kwa hivyo ile ibada yako yeye siri baina yako na Allah mathana una mtu bakhil wata kumchochea atoi kataku la wa hiyana baraka hizi saa zote maratu hasan alimbaana mathalan afalha inshallah na kujaribu mungkink fi ahyanan mara moja moja ile neema asirioweze kutolewa tena neema ya pili neema ya pili athani an-nau athani an wa hiya allati tawharu lin-nas ni zile kama nini kalman au alwa lad mtoko na nta ksa meno aulada hizi neema dhahira hizo zaitwa neema dunyawia kama mali au watoto au ahram dunya manyumba ardhi wazihi طيب hizi zaitwa neema dunyawia fahadhi hukumu yake hizi nini fahadhi yuhadithu biha hizi ndo kwa sababu watu pia waziona tayari kuziona tayari waziona sasa hapa ya juzi usizungumzie neema hizi mimbabil imtinan ya ba sio mimbabil ujub ntibih atahdith bin'amillah yakunu mimbab al-imtinan wal-i'tiraf kwamba natambua na namshukuru allah kwa kunipa ndio utakaozungumzie kwa lengo haya hata hizo neema za dhahira alhamdulillah min fadli allah alayhi انني عندي كذا الحمد لله من فضل الله علي أنني كذا لا حرج وقتنا زيونه اه هي نديه فحديث ساس واضير رب حاب ازيلي كسم لكن بشرط اطبله عشان مبهله تاتكوا سكذه الثانيه التنبيه الثاني الضابط الثاني ضابطه الثانيه في حديث النعمه ان يحدث بالنعمه asim hadithia ile neema yake illa man kana nasiha lahu ila mtu amjua huyu ni mwenye kuninasiha hana chuki na mimi wa muhibban la na anampenda usim hadithia adui yako shukrani yako ikikusiba ile kusiba tabe an adab nzuri adab nabawi tabawi ukiona allah amekuneemesha neema yote zahiran au baatinan ukitaka kuihadithia kuna budi naasihan an la yuhaddith bil ni'mah illa man kana nasihan lahu muhibbal lah ana ikupenda na ana kunasiha wamjua huni rafiki yango khalis na nasih hapo muhaddithie ile na yana yako yote ya dhairaba wazihi kwa nini fanya hivi ulama sema hatta yakuna fi ma'manin min alhasad mpaka asalimike pengine sije kama usudu حسد والعين او عين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكو جريايه احاديث نتم لا تقص الرؤيا لا تقص الرؤيا الا على عالم او ناصح رؤيا جما ندوتو mzuri usimsimulie ile mwanachoni mzuri au anayekunase sima mwanachoni lakini mtu naseh sadikh mak ndo msimulie ile alim rabbani alim cheji mungu kama simulie wa pili nani mtume anasema naseh hata kama si hali lakini ni mtu naseh anakupenda huweza kumsumulia ile neema ya ndoto ndoto صلى الله عليه وسلم bi dha'f min sabee nabii min an-nubuwah ru'ya salihah ni neema rawahu tirmidhi fi haditha nipokea nani at chini mti winda bi daud riwaya bi daudi nikuja hivi la yaqsaha hiwa bi daud usimsimulie ndoto hiyo illa ala wad yani ala muhibb min alwud wa alhub haa yula anaikupenda mjooni penda mtu wangu karibu mweze kumsimulia au bi rai au bi ilm yani rai hapa maana ilm si rai mbaya yani ilm rawahu bu daud inzabi tapi lazma uchunge kwenye kuhadithia nini neema tahadhara muambie nani wa fil afar mekuja anda moja استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ني اثر fi hadith wato lazimesha ni hadithi sahihi. Ni maneno mpokeo mmoja katika salaf. Eh fanyeni bidii mwezavo. Kukidhi haja zenu kwa kuficha. Ukifanya haja zenu ficheni. Ni ni za neema, neema zenu za kidunia za hawai za duniawia kuficha kiasi. Fa inna kulli dhinamati mahsu kulli dhinamati mahsud. Kwa sababu kila mwenye wa dheer wae au kama si hasad ni'in na'ine za kukusibu hata hujui wala hukusudia mtofa ikafika aini baba naas maskina hujufi cha kichu wasema neema yote kwake kipata hivi ndaka msimulia mwende ya kaangalia unamsimulia ni mtofa duya kama ni hatithu lanaa aza kukupiga skadi ukajuta kwa nini kusibu kawa taifa taifa utamboi ah nitwibarakallah fini adabu mzuri simulia yule mtu unjua hana aina hana hasad nae wala yiziruk kwa sababu aina aenza kukufikia aina bila kujua laika hadithi abi umama sahl ibn abi hasna lamma kana yغتasil wa kana shadid albayad marra ahad min as-sahaba qala ma raitu bayadan mithla alyaw ahio akaja kwa mtuso sallama akaambia mntataimu pala fulani alizabaa yortasilahu au yatawadhala aji tarabia chukuele maji au aogi achukulie maji aji yatumia huyu mwenye aini fayortasili bihi na zuhri rahim allah akaeleza namna alivoga akaeleza kwenye athari yake namna alivoga alvo alvo mtawadhia yule eh ni tawadha vipi aliosha hapa kaosha hapa kausha hapa sema kausha hapa kausha magoti kausha kadam wazi kisha na kioga aioge chini ya shaaara eh ile shaaara yako chakukue apitishe pia chini ile maji من ngoro ile gara kwa kikocho chako ule moya aii yoshe yote itoe kwenye bakuli yaghtasil hakadha eh mbaraa za dhahr alaki hani ijtihad yak يقول انفع للعائن للعين واضح المهم حكوكسudia مسكيني kama sibu asema sijaona monyango zinyeupe kama huyu bwana leo alikuwa akioga kisimani zamani ikamsuibu maskini hu sahaba mtukufu sahle ibn abi hatim abu umama eh abu umama wako wawili kwenye masahaba kuna abu umama albahili hu ni sudai ibn ajlan radiallahu anhu khali hada hu fili sahl ibn hunayf radiyallahu anhu kuna salama yeye peje kunya yake ni nani abu umama kwa hivyo wako wawili kuna sudayb ibn ajlan wazi babaki umama bint ar-rasul alafu kuna na abu umama sahl ibn hunayf ni sahaba mwingine dhabit ya tatu au sharti ya tatu ya kutimia kuhadithia neema aalla yani hizo من أن yatasallala في قلبه شيء من arriya achunge sana pindi anapozihadithia zile neema zahira dunyawia zile ajana pozihadithia achunge sana pindi anapohadithia aepushe moyo wake asema lengo lake ni riaa asema lengo lake ni hani labda kusudia nyama za aina faida kuzihadithia ikiwa zihadithia neema na huko una ujibu ndani ya muone na kujiona maana swala kama usiwe na ujibu uwe na nini ukusudia nini kwenye moyo wako sasa sema bali yakunu maqsudu izharu karamilah wewe lengo lako kuhadithia neema zako unapozihadithia neema zako yataka malengo yake ni nini kwa kusudia ukarimu wa Allah juu yako alivoku Allah basi lengo la nataka kumbeenisha huyu namna Allah alionikirimu basi hiyo ndio atakalo lengo lako liwe izharu karamilah wa ihsani la an yudhira sharafa nafsihi pale anapohadithia ile neema asidhihirishe kwamba yeye ndio sharifu zaidi kumliko wana minna kwa sababu mimi ni sharifu la la la anta si kwamba ati mimi ni kwa fulani basi maana hii na neema hii kumfanya ule mtu aunyonge mpaka ule kwamba watu wengine kazi za Allah zifungwe bwana zinamwenea kila mtu kwenye hii ardhi na neema za Allah wa wala watu fulani dhuna fulani wazi ghairu dunyawiya Allah yunim kila mtu maisha kutoka kwao wakati unaehadithia usidhihirishe kwa watu kama basi miko vile ni uko huni ndio mkapata hii haa la la la twani hivo basi usihadithie na ukimwambia bwana hata kujiseme ah wa mabenaa mata rabbika fahadith wa ah lakini fahadithio hivo ni fahadith namna hii ikiwa kasdi yako ni izhar karamilla wataka kudhihirisha watu namna Allah alivoku kirimu sawa la una malengo ya riaa au kujiona au kujigamba kama ni uko fulani kwa sababu wa haribu sasa umtaingia kwenye riaa ungie kwenye ujub uangushe amali zako zote lazifanya wadhih maelewana kwa hivyo hii aya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith fihi tafsil hii ndio lazima sio moja kwa moja ikiwa ni neema ya kidini haifai kuhadithwa ni unyamaze ni siri yako na Mola wako sadaqa zako za siri karam zako amali zako za nyumbani za usiku hizo hunyamaziwa illa kukiwa na maslaha tumsema ndo utadhhirisha kama mtu ile ya kuigiza hiyo ndo lengo lako neema zinawahidisi wanzipi ni neema ya dhahira wa dhairi wa na pia yule unamhadhisia sio kila mtu unamhadhisia anayekupenda na anayekunasihi sio mtu mjua huyo ni huyu bwana inayotakiwa ni kali sana anataka msimulie shoraka wewe mwenyewe umetafuta visabababa kupigwa ile aini mama haya nitakuwa ni safaha yako meenda shoraka ukufike lazika inayotakiwa unamhadithia yule sadiq salih maaki nasih muhibbul lak huyu ndio mhadithieni anaile kwa sababu ukimhadithieni anaile mungu mayahsuduk yubariki lak kama allah barik fiktaha allah alaik barak allah akwambia ziada lakini ukimwambia hasid yagtafmk eh unkimesh sadru fagatakusudu wazi haya mambo muhimu tuchunge kwenye kuhadithia neema usiwemo mdomo wako upwayuka ropoka tu ah mimi nina hiyo shule yako kenda ukimsibu ai mtajua na mwenyewe hizo ndio نكتفي بهذا نعم